بسم الله الرحمن الرحیم نو القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والدون لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد عثيم أتل بعد ذلك سليم أن كان ذمال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يد قُلْنَا انْهَلْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْثٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ وَلَنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالُوا سَتَهُم أَلَمْ نَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تَسْبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ کانو یعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تَحْكُمُونَ أم لكم كِتَابٌ فيه تَدْرُسُونَ إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بَالِغَةٌ إلى يوم القيامة إن لكم لما تَحْكُمُونَ سألهم أَيُّهُمْ بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم وقد قالوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فاذر ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسخلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين